「やっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっ أ و زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا إ ن ا س نلقي عليك قولا ثقيلا إ ن ن ا ش ئ ة الليل هي أ ش د بطاء و أ ق و ى م قيلا ان لك في النهير سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب ا س م ا ل غ ر ب ل الله إ ه إ ا و ف ا ت خ ل وكيلا واصبر على ما على ق ل و ن وهجرهم هجرا ج ي ل ى وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما 私たちはこの世を変えたのです。 ارسلنا إ ل ي ك م رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا إ ل ى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف ت ت ك و ن إ ن كفرتم ي و م يجعل الولد ا نشيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إ ن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا إن رب 「そして私は ه こに住んでいるときに」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 علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في ا ل أ ر ض يبتهون من فضل الله و آ خ ر و ن يقاتلون واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا ل てい ف س ك م من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجر いていることに気づ ا て ل るこ 「佛」